فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به زمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما We'll